فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاقرج إنك من الصاغرين <تصفيق> وَلَوْ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ فَقَالُوا إِنَّا لَكُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ أَمْ أَنَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ بين ورجيم منها مذوم من مذور الا من شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ما أوري عنهما من سوآتهما وقال مَا نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين فَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وناداهما šajdan tu anku laku ma